اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى فان في تقوى الله جل وعلا خلفا من كل شيء وليس من تقواه خلف ايها المؤمنون عباد الله وتقوى الله جل وعلا عمل ب ط ا ع ة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك ل م ع ص ي ة الله على نور من الله خ ي ف ة عذاب الله أ ي ه ا المؤمنون ان من أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ا ل ف ا ض ل ة و آ د ا ب ه ا ل ع ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة التواضع بنوعيه للحق وللخلق وما زاد عبد بتواضع إ ل ا ر ف ع ة و ع ل و ولا زاد بتكبر إ ل ا ض ع ة وسفولا وفي الحديث وما تواضع أ ح د لله إ ل ا رفعه والتواضع عباد الله د ي ا ن ة وقربه يتقرب به العبد إ ل ى الله فالتواضع ليس خلقا نفعيا و أ م ر ا يفعل ل م ص ل ح ة ما فالتواضع إ ن م ا يكون لله وتقرب إ ل ى الله عز وجل ولذا قال العلماء التواضع نوعان محمود ومذموم فالمحمود ما كان لله وما تقرب به المتواضع إ ل ى الله والمذموم عباد الله ما كان مقصودا به ا ل م ن ف ع ة و ا ل م ص ل ح ة ك أ ن يتواضع ل ذ ي مال لماله أ و ل ذ ي جاه لجاهه أ و ل ذ ي ر ئ ا س ة لرئاسته ونحو ذلك أ ي ه ا المؤمنون والتواضع شرف لصاحبه وعلو له و ر ف ع ة في دنياه و أ خ ر ى ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا ف إ ن ه عند الله وعند الناس كبيرا بخلاف المتكبر ف إ ن ه يرى نفسه كبيرا وهو في غ ا ي ة ا ل ح ق ا ر ة وتمام ا ل ض ا ع ة والصغر عباد الله ولقد بين نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ق ي ق ة التواضع وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إ ش ك ا ل ولا يبقى معه لقائل مقال وذلكم عندما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق فلا يقبل حقا ً ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله جل وعلا ويترفع عليهم وضده المتواضع وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ً ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم و أ ف ا د الحديث أ ن التواضع نوعان تواضع مع الحق وتواضع مع الخلق أ م ا التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانه لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق ا ل ع ب و د ي ة له فمن كان كذلكم فهو متواضع ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر قال الله تعالى إ ن ه م كانوا إ ذ ا قيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا وقال تبارك وتعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أ ي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا و أ م ا التواضع عباد الله للخلق ف إ ن ه يكون بعدم ا ل ا س ت ط ا ل ة عليهم وقد روى ا ل إ م ا م مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله قد أ و ح ى إ ل ي أ ن تواضعوا حتى لا يفخر أ ح د على أ ح د ولا يبغي أ ح د على أ ح د فبين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن عدم التواضع مع عباد الله يكون ب ا ل ا س ت ط ا ل ة عليهم و ا ل ا س ت ط ا ل ة على عباد الله لها من حيان إ م ا أ ن يكون مستطيلا عليهم بحق أ ي بصفات م و ج و د ة فيه فعلا ف إ ذ ا كان كذلك فقد افتخر أ و أ ن يستطيل على عباد الله بغير حق أ ي بصفات ليست م و ج و د ة فيه ف إ ن ه في هذه الحال يكون قد بغى لا يكون من عبد تجاه إ خ و ا ن ه المؤمنين أ ي ا س ت ط ا ل ة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق بل يرى نفسه دوما و أ ب د ا في خضوع و س ك ي ن ة وتواضع و ط م أ ن ي ن ة وفي بعد عن العلو والترفع ولا يزداد العبد بذلك إ ل ا علوا ورفعه ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إ ل ا سفولا وانحطاطا أ ي ه ا المؤمنون عباد الله ما أ ج م ل التواضع وما أ ر ف ع ه وما أ ع ل ى مقامات أ ه ل ه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فهم ا ل أ ع ل و ن دائما ش أ ن ا وقدرا وهم ا ل أ ع ظ م ثوابا و أ ج ر ا ن س أ ل الله الكريم أ ن يهبنا جميعا ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و ا ل آ د ا ب ا ل ز ا ك ي ة و أ ن يصلح لنا ش أ ن ن ا كله و أ ن يهدينا إ ل ي ه صراطا مستقيما أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى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 أ ن هذه ا ل أ خ ل ا ق وهائب و أ ن الله عز وجل إ ذ ا أ ح ب عبده وهبه منها وما أ ح و ج العبد في هذا المقام وفي كل مقام إ ل ى اللجوء إ ل ى الوهاب تبارك وتعالى ليهب له من أ م ر ه رشدا وفي الدعاء عباد الله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 اللهم وعليك ب أ ع د ا ء الدين ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم إ ن ا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح أ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لما تحبه وترضاه من سديد اللهم أ ق و ا وصالح الأعمال ا ل ل ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إ ن ا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم واصلح ذات بيننا والبين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إ ل ى النور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 واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون